شهامه للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم مرن. مرت بيتنا على باب تقابلنا راجع عشرة استرجع الذكرى واقول وش قلنا واليوم وش قال الفغيه والفغابه استرجع gal زعلنا ومزعله شيان مزعلنا ولا رضيله بشي ما إن كان ما عادي يذكر من تواصلنا ألا طرف حلم ليل مات بذيابة إن كان ما عادي يذكر من تواصلنا سال فتحبه وانا حياه حن رغم قاس وتعلي